بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على صيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام رحمه الله تعالى الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم وهاشم من قريب وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة منها أربعون قبل النبوة و23 نبيا رسولا نبدأ بإقرأ وأرسل بالمدكير وبلده مكة فعثم الله بالنزارة عن الشر ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المُتَكِّذ قُمْ ثَانِذَ وَرَبَّكَ فَكَبِيرٌ وَتِيَابَكَ فَطَهِيرٌ وَالْغُدِذَ فَهْجُ وَلَا تَمْنُونَ التَّكْتِيرِ وَلِرَبِّكَ فَكْبِيرٌ وَمَا نَقُمْ ثَانِذَ يُنذِرُ عَلِي الشِّرْكِ وَيَجْرُو إلَى التَّوْحِيدِ وَرَبَّكَ فَكَبِيرٌ أَضْمِهُ بِالتَّوْحِيدِ وَتِيَابَكَ فَطَهِيرٌ أَيْفَطَهِيرَ أَعْمَالَك من الشرك وارغز فهجر الرجل الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها, وأهلها أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وطيضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالنهجرة إلى المدينة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 فبقي من قيم هذه الرسالة ما يحتاج شرحه إلى أكثر من مجلس ولهذا رغبة في إتمامها قبل انقضاء هذه الدروس فإننا غدا إن شاء الله تعالى يكون هناك درس فيها فقط لمدة ساعة الربع قريبا وكذلك إن لم نتئمها غدا فيكون أيضا يوم الخميس بعد العصر مباشرة في قريب من تلك المدة لأن إنهاء مثل هذه الرسالة وعدم إرجاء الإنهاء إلى وقت آخر من المهمات وذهذا قد يكون الكلام به بعض الاختصار ليس على نتق أوله للرغبة في إنهاء ما تبقى إن شاء الله تعالى ويسر وأعان قال رحمه الله تعالى الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الأصل الأول معرفة العبد ربه يعني معبوده والعصر الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة والعصر الثالث معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمرادها هنا بالمعرفة العلم به على نحو ما وضحت لكم في الكلام على العصر الأول فمعرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم معناه العلم به وبحاله نسبه العلم بنسبه وأنه من العرب بل من أشرف العرب قبيلة وأنه كان في عمره له كذا وكذا نبع وارسل قام داعيا يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك وما يستصل بذلك من المباح فحقيقة هذا الأصل العلم ببعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا العلم متعين لتكون الشهادة بأن محمد الرسول الله تكون عن علم ومعرفة. فإنه إذا قال أشهد أن محمد الرسول الله لو قيل له من محمد هذا فلم يعرفه كانت شهادته مدخوله. ولهذا فإن معرفة هذا العصر يكون به الجواب بتوفيق الله على سؤال القبر الثالث. ألا وهو من نبيه هو يشهد المسلم أن محمد رسول الله لكن هذه الشهادة يتبعها أن يكون عالما وعارفا بمحمد هذا من هو عليه الصلاة والسلام فقال رحمه الله تعالى موضحا هذا الأمر هو محمد بن عبد الله لعبد المطلب بن هاشم بسميته عليه الصلاة والسلام بمحمد قال طائفة من أهل العلم لم يسمى قبله عليه الصلاة والسلام في العربي أحد بهذا الاسم وإنما كانت العرب تسمي أحمد وتسمي حمد وكل ذلك مشتق من الحمد يعني رغبة في أن يكون هذا الولد من ذوي الحمد، يعني ممن يحمده الناس على قصالي. وقال أخر ولا بل العرب سمت بمحمد، لكن قليل، إما اثنان أو ثلاثة. وهذا أصداني صحيح إن صح النقل عن أهل التاريخ بتسمية أولئك النفر بمحمد، إِمَنْ هم بعصره عليه الصلاة والسلام أو قبل ذلك بقليل. محمد معناه كثير الخصال التي يستحق عليها الحمد. هذا العرش محمود وهذا محمد. ذو العرش الله جل وعلا صفاته وافعاله واسماؤه كلها يحمد عليه يحنى عليه بها وتسمية المولود بمحمد تسمية عبد الله او تسمية جد النبي عليه الصلاة والسلام له بمحمد على رجاء ان يكون من اهل خصال الخير التي يكثر من أجلها حمد الناس له عليها وهذا كان وصار ظاهرا فإنه عليه الصلاة والسلام خصاله كلها وصفاته كلها يحمد عليها لأن خصاله خصاله عليه الصلاة والسلام خير حتى ما كان منه قبل البعثة قبل النبوءة قبل الرسالة فقد كان كثيرا حفاث الخير فإذا التسمية بمحمد تسمية من قبل التفاول كانت العرب تعرف ذلك كانوا يسمونه خالدا تفاولا بأن يكون من أهل المكسط طويلة الدنيا يعني من أهل الأعمار الطويلة كانوا يسمونه عاصيا تفاغلا بأن يكون على أعدائهم من ذوي العصيان أن يسمون فخرا يكون شديدا كالصخر على أعدائهم وهكذا فكثير من العرب إذا سموا رأوا المعنى وتسمية النبي عليه الصلاة والسلام لحظ فيها ذلك على رجاء أن يكون عليه الصلاة والسلام أن يكون كثيرا الصفات التي يحمد عليها وكان ما أمله جده في تسميته بمحمد كان ما أمله فأعظم ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام رسولا منبعا من عند الله جل وعلا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن حاشق القرش وقريش أفضل العرب وصفوته. فأفضل قبائل العرب قريش وهذا كما جاء في الحديث إن الله اصطفى قريشا من كنان وأفضل قريش بنو هاشم وأفضل بني هاشم محمد عليه الصلاة والسلام كما كما جاء في الحديث الصحيح قال بعد ذلك فأنا خيار من خيار من خيار. وريش من العرب. والمراد بالعرب العرب المستعربة. لأن العرب قسمان عند أهل النسب. عرب عاربة. وهؤلاء انقرضوا إلا رحتان اليمن. وعرب مستعربة. وهم الذين لم يكونوا أصلا من العرب لكنهم دخلوا وصاروا عربا بانستاع لسانهم عن العربية وبتكلمهم بالعربية وأكثر قبائل العرب من هذا الجنس العرب المستعربة وهم العرب وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول من كتق لسانه بالعربية الخصحى إسماعيل عليه السلام وذلك كما هو معلوم أن إسماعيل لما آتا به أبوه وإبراهيم وآتا بأمه وجعله في مكة ناتب العرب فصار ملهما من عند الله جل وعلا بالانفتاق لتاق اللسان عن العربية الأصحى وهذا كما جاء في الحديث مع أن كثيرا من أهل النسب ينازعون بهذا الأخير على العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، يعني أن قبائل العرب قبائل المعروفة قريش وهذيل بن وثميم بن ودوس إلى آخره أن هؤلاء جميعا من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام أن السابون يصلون بالنسب الاستعارات بأنساب القبائل إلى إسماعيل، ولكن المعروف عند العرب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقبله أنهم يمكنهم وصل أنسابهم إلى أبنان، وأما بعد ذلك وإسماعيل إلى إسماعيل فإن ذلك لا يثبت ولا يمكن التصديق به. العرب كثيرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث من العرب كما قال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم من أنفسكم يعني من جنسكم من قبائلكم من جنسكم العربي عزيز عليه ما عنتم وقال جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ونحو ذلك من الآيات فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ابن لعبد الله وهو والده الأدنى وابن لإسماعيل ابن إبراهيم وهو والده الأعلى وهؤلاء أو هذان وهما عبد الله وإسماعيل هما الذبيحان فقد جاء في حديث رئيس السند لكنه صحيح المعنى أنه قال أنا ابن الزبيحين المراد بالزبيحين عبد الله لأنه كما تعلمون قصة أبيه لما استقسم فخرج له فنذر عن يذبح إن خرج بوج سام نذر أن يذبح فكان النذر نذر أن يذبح ولده ثم حصل من ما هو معروف فصار ذبيحا يعني قد كاد أن يذبح إسماعيل كذلك وهو الذي جاء فيه قول الله جل وعلا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا لا ترى وهذا هو الصحيح فإن الإبنة الذي استسلم لأبيه صابرا محتسبا مطيعا لأبيه ومطيعا لربه جل وعلا هو إسماعيل أبو العرب واليهود تزعم أن الذبيحة هو إسحاق وهذا باطل ذلك لأن الله جل وعلا قال في سورة الصفات هذه فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فوسط هذا الابن بأنه حليم وهذا الوصف الحلمي في القرآن لإسماعيل عليه السلام وعما إسحاب فإنه يوصف بأنه عليم وبشرناه قال فبشرناه بغلام حليم هذا من صفة إسماعيل ولهذا في هذه الآيات بعدها قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين فذكر إسحاق بعد ذلك فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن الذبيح عبد الله والده الأدنى وهو ابن الذبيح إسماعيل والده الأعلى وأما القول بأن الذبح إسحاق فإن هذا باطل وإنما دسته اليهود في المسلمين حتى كثر في كتب التشخير حتى يأخذ هذا الفخر وهو أن إسحاق عليه السلام هو الذي صبر واحتسب واستسلم وابتلي بهذا البلاء العظيم قال والعرب من ذريه اسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الخليل هو إبراهيم كما قال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا ووصف بالخلة ووصف بالخلة إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإبراهيم هو خليل الله وموسى كليم الله وأما محمد عليه الصلاة والسلام نبينا فإنه اجتمع فيه الوصفان اللذان خص بهما إبراهيم وموسى فهو خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله وهو كلم الله كما أن موسى كلم الله كلمه الله جل وعلا ليلة المعراج قال هنا وله من العمر 63 سنة يعني من مبدأ ميلاده إلى وفاته عليه الصلاة والسلام عمره 63 سنة ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل عام المعروف وعاش أربعين سنة ثم بعد ذلك نب وبعدها أرسل ولما مضى عليه بعد ذلك عشر سنين عرج به كما ذكر وبعد ذلك بثلاث سنين ترك مكة إلى المدينة مهاجرا فصار عمره إذن حين الهجرة ثلاث صار عمره حين الهجرة ثلاثا وخمسين سنة ومكث في المدينة عشرة, عشرة سنوات عشرة أعوام وأشفر مكث عشرة أعوام وعشرة، وصار عمره 63 عليه الصلاة والسلام قطل ذلك فقال منها أربعون قبل النبوة النبوة تسبق الرسالة أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولة قال بعض أهل العلم إنه عليه الصلاة والسلام مكث ثلاثة سنين نبيا، ثم عشرون سنة نبي الرسولا، لأنه كما قال الشيخ هنا نبأ بقراءة ورسلة بالمدثر. قال أربعون قبل النبوة، ثم قال نبأ، وهذان لفظان مختلفان. الأول النبوة والثاني قال. نبئة نبئة من النبوءة بالهمة ونبئة من النبوة وفرق بين النبوة والنبوءة وفرق بين النبي والنبيء لغة أما من حيث الشرع فالنبي والنبيء واحد، وهما قراءتان مشهورتان سبعيتان متوافرتان بالقرآن كله يا أيها النبي لما تحرم ما أحلى الله لك قراءة الأخرى يا أيها النبي لما تحرم ما أحلى الله لك والنبيين والقراءة الأخرى والنبيين يا أيها النبي يا أيها النبي استق الله يا أيها النبي استق الله تراءتان مشفورتان أشهر من يقرأ النبي عاصم وأشهر من يقرأ بالنبي ناسم النبوة من الارتفاع كأنه صار في نبوة من المكان يعني في مرتفع منه وسبب هذا الارتفاع الإنباء والنبؤة من الإنباء أنباءه فصار نبيا يعني منبأا قال نبأ بإقرأ هذا من الإنباء نبيا بإقرأ لا يصح لأن نبيا من الارتفاع ليست من الإنباع والاخبار والإيحاء نبي من الارتفاع ويقال نبوة وإذا أردت الفعل تقول نبئ قم بئ لأنه من الإنباع فإذا نقول يا أيها النبي السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لأنه صار مرتفعا عن غيره من أهل الأرض بما أوحى الله جل وعلا إليه أو النبوءة وهي التي هنا قال نبئة بمعنى أوحي إليه منبها به نبي لأقرأ قبل ذلك قال 23 نبيا رسولا يعني بعض من يعني يريد بعضا منها نبيا وبعضا منها نبي رسولا مر معنا الفرق بين النبي والرسول وأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه أو أمر بتبليغه لقوم موافقين معلوم أنه إذا قلنا لم يؤمر بتبليغه أن هذا على سبيل الوجود لكن قد يبلغ ولا يكون التبليغ واجبا عليه النبي هو من أوشي إليه بشرع يعني بدين وأمر بتبليغه أو لم يؤمر بتبليغه إذا قلنا لم يؤمر بتبليغه يعني وجوبا وقد يبلغ ذلك احباب فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يرسل بالمتتر بلغ ما أوحى الله جل وعلا إليه بلغه خاصة كابي بكر وكحديجة ورحو ذلك وهذا التبليغ على التعريف ليس على سبيل الوجوب بل هذا عن جهة الاستحباب لأن هذه فتره النبوه فإذا كان تعريف النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه يعني وجوبا أو أمر بتبليغه لقوم موافقين فإنه يكون تبليغه فيما لو بلغ يكون على وجه الاستحباب ليس على وجه المطالبة من الله جل وعلا له بذلك وقد يطالب يؤمر بتبليغه فإذا أمر بتبليغه لقوم يخالفونه لقوم مشركين فإنه يكون ذلك الأمر إرسالا ولهذا قال نبئ بإقرأ قال جل وعلا الله الرحمن الرحيم إقرأ بسم ربك الذي خلق كما هو معروف في حديث عائشة المشهور أنها قالت الذي في أول الصحيح أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل ثلاث الصف ثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث أي يتعبت الليالي ذوات العدد وساقت خبر اجتيانه بالوحي ورجوعه إلى خديجة و ما ذلك. في ذلك فنبي بإقرأ جاءه الوحي فقال ما أنا بقارئ قال أقرأ قال ما أنا بقارئ ظن عليه الصلاة والسلام أن جبريل يريد منه أن يقرأ شيئا مكتوبا فقال ما أنا بقارئ يعني لست من أهل القراءة.خلافا لما قد يظن أو ما حمل عليه بعضهم أن قوله ما أنا بقارئ يعني لست بقارئ يعني لن أقرأ ولم يرفض هذا الطلب عليه الصلاة والسلام لكن قال ما أنا بقارئ يعني لست بقارئ لست من أهل القراءة لأنه لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. فقال له مرة أخرى يقرأ. قال ما أنا بقارئ. ثم جاءه في الأخيرة ككل مرة غطه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علم يطرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فنزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء الذي كان يتحنث فيه يرجه بها فؤاده حتى أتى خديجة فقص عليها الخبر فقالت له كلا والله لا يخذيك الله أبدا إنك لا تحمل إنك لا تحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتصل الرحم أو كما قالت ثم قالت لورقة ابن نوفل ما قاله لها عليه الصلاة والسلام وقص عليه عليه الصلاة والسلام الخبر فقال هذا والله هو الناموس الذي كان يأتي موسى نموس يعني الملك الوحيد الذي كان يأتي موسى ليتني كنت فيها يعني في مكة حيا إذ يخرجك قومه فقال أوى مخرجيهم قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي فما لبث ورقة أن توفي وفتر الوحيد أو كما جاء في الحديث حديث عائشة المعروف المخرج في الصحيحين وهو في عوائل صحيح البخاري نبّأ بإقرأ فمكث مدة وهذه المدة فتر فيها الوحي ثم بعد ذلك أرسل بالمدثر أنزل الله جل وعلا عليه يا أيها المدثر قم فأنذر فصار الواجب هنا الإنذار والإنذار يكون كما سيأتي لكل قوم وقعوا في شيء ينذرون عنه فصار هذا علامة على الرسالة قم فأنذر أنذر من جاء مبينا في الآية الأخرى حيث قال وانذر عشيرتك الأقربين هذه كانت بداية الإرسال وبداية إنذار عليه الصلاة والسلام وأرسل بالمدتر أرسل يعني صار رسولا بنزول أول صورة المدتر عليه وبلده مكة ومن من أهل مكة عليه الصلاة والسلام قال يقول في مكة إنك لا أحب بلاد الله إليه ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك بلده مكة وكان عليه الصلاة والسلام يحبها. وذكر لما هاجر إلى المدينة قال أو قبل ذلك أو هم مني الآن قال إني لا أعرف حجرا بمسك ما لقيته إلا سلم عليه. كانت أحياء مكة تحبه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحجر بخصوطه أنطقه الله بالسلام عليك عليه الصلاة والسلام قال إني لأعرف حجرا بمكة ما مررت عليه إلا سلم عليه يعني بالصريح السلام السلام عليك يا رسول الله بلده مكة وهذه البلد هي التي نبها فيها وهي التي أرسل فيها وهي التي بها عشيرته وقومه وأهله قرابته وبعثه الله ينذر ويبشر يا أيها المدثل قم فأنذر أوضح الشيخ هنا قال بعثه الله بالنذارة, أو بالنذارة عن الشرك ويدرو إلى التوحيد قم فأنذر ينذر عن أي شيء ينذر عن الشرك يخول الإنذار إعلام فيه تخويف فيه تخويف عن شيء يمكن تداركه لكن وقت تداركه يطول بخلاف الإشعاف فهناك عندنا ثلاثه ألفاظ إعلام إنذار إشعاف الإعلام مجرد إيصال العلم خبر الإنذار إعلام فيه تخويف وهناك فترة يمكن تصحيحها. الإشعار إعلام فيه تخويف لكن مدة استدراكه قليلا كما قال الشاعر أنذرت عمرا وهو في مهل قبل الصباح لقد عصى عمر أدل على أن الإنذار يكون بعده مدة يمكن الاستغراق بها ينذر عن الشرك أيضا يخوف من النار يخوف من عذاب الله يخوف من سخط الله كما قال جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم طائقة مثل طائقة عاد وثموت فإذا الإنذار يكون عن الشرك وعما يكون. عقابا لأهل الشرك من أنواع العقوبات في الدنيا بالحلاك والاستغفال وفي الآخرة بالعذاب والنكار بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوشيك العنذار أن والنهي عن الشرك مقدم هنا قدمه على الدعوة إلى التوحيد. وهذا التقديم هو المفهوم من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وهو المفهوم من قوله تعالى قم فانذر وربك فكبر قم فانذر انذر عن الشرك وربك فكبر كما فيأتي معناه أنه معناه عظمه بالتوحيد فإذا قال بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد هو معنى لا إله إلا الله ذكر العلماء أن تم مناسبة هنا وهي أن الإنذار عن الشرك أدى فيه تخلية والدعوة إلى التوحيد تحلية ومن القواعد المقربة أن التخلية تسبق التحلية لهذا النهي عن الشرك والإنذار عن الشرك إخراج لكل ما يتعلق به القلب فأنه قال لا يتعلق القلب بأي أحد من هذه الآلة ثم إذا خال القلب من التعلق بأحد أمره بأن تعلق، بالله جل وعلا وحده دون ما سواه قال هنا والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر المدثر هو المتغطي المتدثر بأغطيته وأكسيته وملابسه أو نحو ذلك قال قم فأنذر هذا للوجوب قم فأنذر قال الشيخ رحمه الله ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد يعني أن قوله تعالى وربك تتبر معناه مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام تقدم ثلاثة أصول مع الشريف هذا الوجوه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 قصة ربك بالتكبير لأنه قدم المفعول أصل الكلام كبر ربك فقدم المفعول على العامل كيف وهو الفعل فدل على الاكتصاف قال وربك تكبر. قال الشيخ معناها, معناها وربك تكبر أي عظمه بالتوحيد وهذه لا شك من الشيخ رحمه الله تعالى من العلم الغزير العظيم الذي يحتاج إلى إيضاح ووضح. ذلك أن التكبير جاء في القرآن وله خمسة ألحام، وله خمسة موارد. فتكبير الله جل وعلا يكون في ربوبيته، يعني اعتقاد أنه أكبر من كل شيء يرى أو يتوهم أو يتصور أنه موجود هو أكبر من كل شيء في ربوبيته في ملكه في تصرفه لأمره في خلقه في رزقه، في إخياء في إماثته إلى آخر معاني الربوبي هذا الأول قال جل وعلا وكبره تكبيرا الله أكبر يشمل هذا المعنى ويشمل غيره من معاني التكبير التي تتاته إذن قوله هنا وربك فكبر يدخل فيه أولا اعتقاد أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء هي مقتضيات ربوبيته الثاني أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء باستحقاقه الإلهية والعبادة وحده دون ما في واحد فإن العبادة صرفت لغير الله فهو جل وعلا أكبر وأعظم وأجل من كل هذه الآلهة التي صرفت لها أنواع من العبادة فتكبير يرجع إلى الربوبية وهو الأول وهذا التكبير يرجع إلى استحقاقه للإلهية وتكبير وهو الثالث في اعتقاد كما قال وربك فكبر أن ربك أكبر من كل شيء في أسمائه وصفاته فإنه في أسمائه أكبر من كل ذوي الأسماء الأشياء لها أسماء لكن أسماء الله جل وعلا أكبر من ذلك أكبر يرجع الكبر هنا لأي شيء لما فيها من الحسن والبهاء والعظمة والجلال والجمال ونحو ذلك وكذلك في الصفات في الصفاته على كما قال جل وعلا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وقال جل وعلا ولله المثل الأعلى يعني له الاسم الأعلى وله النعس الأعلى وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد وقال جل وعلا هل تعلم له سميا ونحو ذلك فهو جل وعلا أكبر من كل شيء في أسمائه وفقاه كذلك قوله وربك فكبر يعني في قضائه وقدره الكوني، فالله جل وعلا في قضائه وقدره الكون أكبر يعني أن قضاءه وقدره له فيه الحكمة البالغة وأما ما يقضيه ويقدره العباد لأنفسهم يقدر الأمر بنفسه ويفعل الأمر لنفسه فإن هذا يناسب نقص العفو والله جل وعلا في قضائه وقدره بما يحدثه في كونه فهو أكبر الأخير تكبير الله جل وعلا في شرعه وأنبه قال وربك فكبر تدخل فيها هذه الخمس الأخير يعني اعتقاج أن الله جل وعلا أكبر فيما أمر به ونهى وفيما أنزله من هذا القرآن العظيم أكبر وأعظم من كل ما يسرعه العباد أو يحكم به العباد أو يأمر العباد به وينهون عنه ولهذا صارت هذه الكلمة الله أكبر من شعارات المسلمين العظيمة يقلون في الصلاة بها ويرددونها في الصلاة وهي من الأوامر الأولى التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى له وربك تكبر إذا لاحظت هذه المعاني الخمسة وكل واحدة منها لها أدلة كثيرة من القرآن تدبر وأن تتقرأ القرآن الآيات التي فيها ذكر تكبير الله تجد أن بعضها فيه ذكر الربوبية وبعض الآيات فيه ذكر الألوهية وبعضها فيه ذكر الأسماء والصفات بعضها فيه ذكر قضاء الله الكوني أفعال الله جل وعلا وبعضها فيه شرع الله جل وعلا إذا اجتمعت هذه الخمس رأيت أن هذا التفسير من أحسن وأعظم ما يرفوه قال وربك فكبر عظمه بالتوشيد إذا اجتمعت هذه الخمس بالفهم صار وربك فكبر عظمه بالتوشيد لأن معاني التكبير هي معاني التعظيم وتلك المتعلقات بالتوحيد التوحيد بأنواعه فصار تفسير الشيخ هنا لقوله وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وهو من التفاسير المنقوله عن السلف أنه صار هنا اختيارا مناسبا ملائما واضح الدلال قال بعدها وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك فسر الثياب بالعمل الثوب أصله في اللغة ما يتوب إلى صاحبه يعني ما يرجع إلى صاحبه سمي سمي اللباس سواء كان عميصا أو إزارا أو كان سراويل أو نحو ذلك أو كانت عمامه يسمى ثوب لأنه يرجع, يرجع إلى صاحبه يرجع. التباسه يرجع. به حال لبته هذا أصل الثوب ولهذا يقال للعمل أيضاً. أيضا ثوب, ثوب. وتجمع ثوب. على ثياب في اعتبار أنه يرجع, يرجع إلى صاحبه لهذا فسر قوله تعالى هنا وثيابك فطهر أي تهتر أعمالك بسر الثياب بالأعمال لأنها راجعة إلى صاحبها باعتبار أصلها اللغوي أو يقال إن العمل مشبه بالثوب لملازمته لصاحبه فالثوب يلازم لابسه والعمل كذلك يلازم عامله كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه الطائر هو ما يطير عنه من العمل من خير أو شر ألزم به إن صار ملازما له فملازمة ثوبه له هنا اختار الشيخ أحد السفرين المنقولين عن السلف وهو أن معنى وثيابك تطهر أي طهر أعمالك من الشرك وفسرت بطهر ثيابك من النجاة. وثيابك فطهر هذا التفسير الأعم أنسب هنا لأنه يناسب ما قبله وما بعده. فإن ما قبله فيه الإنذار وتعظيم الله بالتوحيد، وما بعده فيه ترك للغز وهجر للأصنام والبراء منها. بقي قوله وثيابك فطهر. فالتساق الكلام وكونه جميعا جاء. بمعنى مترابط يقضي بأن يختار تفسير الثياب بالأعمال لأن ما قبله قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر ثم قال والرجل فهجر التي هي الأصنام والأوثان تركها وتبرأ منها صار الجميع في البراءة من الشرك والبعد عن الشرك والنهي عنه والدعوة والالتزام بالتوحيد بقيت ثيابك بقي قوله وثيابك فطهر لها تفسيران تفسير الثياب بالثياب المعروفة ثياب فطهرها من النجاسة أو ثيابك التي هي الأعمال فطهرها من الشرك فصار الأنسب للثياب أن يفسر وثيابك فطهر بطهر أعمالك من الشرك وهذا مما يعتني به المحققون من المفسرين أنهم يختارون في التفسير التفسير الذي يناسب السياق ما بعده وما قبله واللغة لها محامل كثيرة ولهذا اختلف السلف في تفسيراتهم قال والرجز فهت الرجز الأصنام وهجرها ترقوها وأهلها وهجوها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها يعني ترك الأصنام وترك أهلها والبراءة من الأصنام والبراءة من أهلها قال والرود ز فهد الرود سمعان لما يعبد من دون الله قد يكون صنما وقد يكون وتنا قالها هنا الرجز الأصنام يعني أن قوله والرجز فهجر أي الأصنام ترك ويلزم من ذلك أن يترك أهلها وأن منها ومن أهلها الرجز الأصنام الأصنام جمع صنم والقنم اسم والصنم اسم لما عبد من دون الله مما كان على هيئة صورة عند كثير من العلماء لأن الصنم يكون مصور على هيئة صورة إما صورة كوكب أو صورة جني أو صورة شجرة أو صورة آدم أو صورة نبي أو صورة صالح أو خالق يعني يكون على هيئة صورة أو صورة حيوان فإذا كان هناك شيء مصنوع على هيئة صورة إن صورة كوكب أو صورة شيء مما هو على الأرض مما يعبد من دون الله صار صنم فإن كان ما يعبد من دون الله ليس على هيئة صورة صار اسمه الوثن لهذا قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لا يصلح صنم يعبد لأن القبر لا يكون على هيئة مصور. الوثن يعبد لأن الوثن اسم لما يعبد من دون الله على هيئة صورة أو على غير هيئة صورة. الوثن اسم لما يعبد من دون الله إذا لم يكن مصورا على هيئة صورة. قال بعض أهل العلم الوثن قد يكون أيضا على هيئة صورة. يكون الصنم ما له صورة والوثن يشمل ما كان له صورة. وما لم يكن له صورة وهذا هو القول الثاني فيكون كل صنم وثنا وليس كل وثن صنما وأخذ هذا من قوله تعالى في سورة العنكبوت قال جل وعلا إنما تعبدون مخبرا عن قول إبراهيم لقومه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفك بحصر قال إنما تعبدون من دون الله أوثنى قد بين جل وعلا في آية أخرى أن إبراهيم سألهم عن عبادتهم قال ما تعبدون قالوا نعبد أصناماً نظل لها عشرين صار الوثن يشمل الصنم وغير الصنم فهذا القول أدق وهو الذي يختاره أن الوثن يشمل الصنم وغير الصنم يعني ما له صورة مما عبد من دون الله وما ليس له صورة وأن الصنم فهو في الغالب ما كان على هيئة صورة قال والرز الأصنام ومعلوم أنه إذا نهاه عن عبادة الأصنام فإنه بذلك ينهاه عن عبادة الأوتان لأن العلة فيهما واحدة وهي عبادة غير الله جل وعلا وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها قال أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد يعني بذلك أنه مكث عليه الصلاة والسلام عشر سنين يدعو قومه ويدعو عشيرته الأقربين وجوبا بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين يدعو إلى الشوحيد قبل أن تنزل الفرائض لم ينتنزل فريضة الصلاة على هذا النحو ولا فريضة الزكاة على هذا النحو ولا سائر التشريعات على هذا النحو لم تحرم الخمر ولم يحرم الزنا ولم يحرم الربا في تلك المدة وهذا معنى قوله أخذ على هذا يعني على الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك أخذ على هذا على الانذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد أخذ عشر سنين يدعو إلى التوحيد ما كان يدعو فيها إلى الأعمال لا إلى صلاة ولا إلى الزكاة مع أنه كان له صلاة في ذلك قال كثير من أهل العلم كانت الصلاة المفروضة في العشر السنين خلف ثلاثين اليوم والليلة أحدوها في إقبال النهار والأخرى في إقبال الليل يعني أحدوها الفجر والثاني المغرب وحملوا عليه قوله تعالى في سورة طه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كذلك قوله في سورة طاف وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ونحو ذلك من الآيات أما الصلوات الخمس فلم تفرض إلا بعد ذلك قال وبعد العشر عرج به إلى السماء كانت الصلاة ركعتين أول النهار وآخرة على قول كثير من العلماء قال وبعد العشر عرج به إلى السماء المعراج معناه الصعود عرج به إلى السماء يعني صعد به إلى السماء ومن أسماء السلم والمرقات التي يرتقى عليها من أسمائها المعراج فمعنى المعراج السلم الذي يصعد عليه عرج به أي صعد به ليلة المعراج يعني الليلة التي صعد بها صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها على المعراج على السلم بالك اسميه للليلة بوسيلة الصعود وهو المعراج عليه الصلاة والسلام أسري به تلك الليلة من مكة إلى بيت المقدس وبعد ذلك عري جبي الدابة غربطت عند بيت المقدس ثم أخذه جبريل وعرج به بالمعراج يعني بالسلم الخاص الذي يقعد عليه إلى السماء إلى السماء المقصود بها جنس السماء يعني السماوات حتى, حتى ارتفع إلى مستوى يسمع فيه صريع الحفلان للصلاة والسلام حتى إنه قرب من ربه جل وعلا وكلمه ربه جل وعلا بدون واسطة ورأى عليه الصلاة والسلام تلك الليلة نور الله جل وعلا ورأى الحجاب الذي احتجب الله جل وعلا به عن خلقه فلا يرونه كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك يعني ليلة المعراج فقال رأيت نورا وفي رواية مقرأ قال نور أنا أراه يعني كم نور فكيف أراه وهذا من الفضل العظيم له عليه الصلاة والسلام أنه ارتفع من الأرض إلى ما بعد السماء السابعة وراء الجنة وراء النار في ليلة ورجع والسماء الواحدة لا يقطعها القاطع إلا بمسيرة 500 سنة وما بين السماء والسماء لا يقطعها القاطع إلا بمسيرة خمسمائة سنة وهكذا حتى تصل إلى السماء السابع ثم بعد ذلك الماء وبعد ذلك القرص إلى آخره فهو عليه الصلاة والسلام لا شك أن المعراج له عليه الصلاة والسلام مما يدل على عظم قدره عند ربه جل وعلا لهذا قال تعالى في الإسراء وهو من العجب بمكان قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يعني في بعض الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم رجع وهذا من من من مكة إلى بيت المقدس محل عجب عند العرب ولا شك أنه محل عجب حيث ما كان عندهم من المركوبات فكيف من بيت المقدس إلى ما بعد السماء السابعة ثم يرجع ثم إلى بيت المقدس ثم يرجع من بيت المقدس إلى مكة وفراشه لم يبرد بعد هذا لا شك أنه لما أكرم الله جل وعلا به نبيه عليه الصلاة والسلام قال فرضت عليه الصلوات الخمس يعني على هذا النحو بعد أن فرضت عليه خمس صلوات و صبح صباحه في مكة نزل عليه جبريل يعلمه أوقاته صلوات وأنواعها قال صلى في مكة ثلاثة سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة يعني صلى سنة العاشرة حادي عشر ثاني عشر من البعثة ثم بعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة وعلى هذا نقض أسأل الله أن ينفعني وإياكم وصلى الله وسلم على مدينة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إلا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ودعاءا نسموحا وقلبا خاشعا أما بعد قال قال الإمام رحمه الله تعالى وصلّى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة صلى في مكة عليه الصلاة والسلام ثلاث سنين يعني بعد أن فرضت عليه الصلاة صلى الصلوات الخمس على هذا النحو الذي نصليه قد حدّت صفاتها كانها واجباتها وحدة ووقات الصلوات وينت جاء النبي عليه الصلاة والسلام جبريل فبين له أوقات الصلوات